يُبَصَّرُونَهُمْ يُغَشَّوْنَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِذَنِّهِ يَوْمَ ببنيه الْمُجْرِمُ لَمْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وصاحبته واميه وتصيلته التي تؤويه وتصيلته ومن في الارض جميعا ثم ي انها لضاء انها لضاء نذاعه للشواء نذاعه للشواء تدعو من, من أدبر وتولى وجمع فأوعى, وجمع فأوعى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا إذا, إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ الَّذِينَ حَقُّ الْمَعْلُومِ وَالَّذِينَ في أَمْوَالُهُمْ حَقُّ الْمَعْلُومِ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ والذين يصدقون اليوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفكون والذين هم من عذاب ربهم مشفكون إن عذاب ربهم غير مأتون وَالَّذِينَ هُمْ بِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ غَافِلُونَ عَن حُدُودِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مَنِ ابتغى وراء, ذلك فمن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولا في جنات مكرمون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا كتب لك مصعين فما للذين كفروا إِذَا رَعِزِينَ أَمِنَ يَمِينٍ وَعَنِ الشِّمَالِ سَدِيدٍ أَيَطْمَعُ عَمَلُ الْإِنْسَانِ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ أَيَطْمَعُ عَمَلُ الْإِنْسَانِ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نعيم أَهُمْ مِمَّا يعلمون